124. هذه النار التي كنتم بها تكذبون 125. هذا أم أنتم لا تبصرون 126. إصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم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 تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم ألحقنا بهم ذريتهم وما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 ويطوف عليهم غلماً لهم كأنهم كأنهم لئلئم مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتسألون قالوا إن كنا قدر في أهلنا مشفقين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 فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُ يَوْمَهُ الَّذِي فِيهِ يُصَاقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُصَارُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ